إحنا أزواجهن إذا كرادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعب به ذَلِكُمُ الْأَنكَالُ وَأَقْهَر ذَلِكُمُ الْأَنكَالُ وَأَقْهَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ